بَدِيعُ مَا أَنْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ أَأَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ إن يتبعون إلا الله النغمات هو الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشَأُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يُؤْذَنَ إِذَا نَادَىٰ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ